قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الباب الثالث عشر من أبواب كتابنا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره من هنا للتبعيد والمعنى أي من مظاهر الشرك التي يجب على كل مسلم ان يحذرها حتى يتحقق توحيده حتى لا ينتقض توحيده الاستغاثه بغير الله ودعاء غير الله اذا فهذا الباب هو تحذير من الاستغاثه بغير الله ومن الدعاء ومن دعاء غير الله فما الفرق بينهما ما الفرق بين الاستغاثه والدعاء الاستغاثه هي طلب الغوث يعني طلب إزالة الشدة. طلب دفع المكروه طلب تنفيس الكروب طلب تفريج الهموم هذا هو معنى الاستغاثة أما الدعاء فهو طلب دفع الشر أو جلب الخير طيب أنهي أعم الاستغاثة ولا الدعاء الدعاء الدعاء أعم من الاستغاثة الاستغاثة معناها واخد جانب من جانب الطلب طلب إزالة الشدة أما الدعاء فهو أعم فهو طلب دفع الدر أو جلب النفع من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ممكن واحد لأول وهلة عندما يقرأ العنوان يقول طيب بما أن الدعاء أعم من الاستغاثة لماذا قدم الخاص على العمد يعني لعل البعض يقول الأولى أن يقول من الشرك أن يدعو وأن يستغيث أن يقدم العام ثم الخاص كما في قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكان الرسل المقصود بهم الرسل الملائكة فهم الرسل أخص من الملائكة فملائكة عام بعد كده الرسل أخص بعد كده جبريل ومكان أخص وأخص فقدم العام ثم الخاص لماذا هنا قدم الخاص ثم العام طبعا ده أسلوب اساليب اللغة العربية وهو عطف العام على الخاص لكن لعل من اسباب ذلك وهذا يعني نقطه لطيفة لعل من اسباب ذلك أن الاستغاثة بغير الله من الخطورة بمكان لماذا؟ لأن الأصل أن أي إنسان ولو كان كافرا عند الضر لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى لذلك نجد المشركين كانوا إذا أصابتهم إذا أصابهم الضر لا يلجئون الا الى الله سبحانه وتعالى فاذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فحتى المشركين كانوا عند الضر لا يلجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى ليها يا جماعة لأن الإنسان عندما يكون في ضر هو صادق مع نفسه أنه يريد أن ينجو. وهو يعلم أنه يودع غير الله لن ينجو يعني دخل مثلا واحد ركب سفينة فانكسرت السفينة فأم متعلق بخشبه في هذا الموطن حتى لو كان كافرا هيقول يا هبل ولا يلات ولا يعزه ولا يبدوي ولا يتسوقي استحالة إن في هذا الموطن هو يصدق مع نفسي ويعلم أن في هذا الموطن لن يملك له أحد النجاة إلا الله سبحانه وتعالى فلا يلجأ إلا إلى الله فإذا ما حدث أن إنسان عند الشر أو عند الضر استغاث بغير الله في هذا الموطن فهذا أكبر دليل على أنه قد ختم على قلبه والعياذ بالله يعني حتى في الموطن الذي لا يلجأ أحد فيه إلا إلى الله إذا بي يشرك بالله فهذا إن دل إنما يدل على إيه؟ على أنه قد ختم على قلبه والعياذ بالله ولذلك فالاستغاث بغير الله من الخطورة بمكان وهذا مما استدل به بعض العلماء على وهذا كلام صحيح على أن بعض مظاهر الشرك الموجودة الآن عند الناس أو عند بعض الناس هي أقبح من ذي قبل فمن قبل كانوا إذا أصابتهم الضر لا يلجئون إلا إلى الله وكانوا عندما يلجؤون إلى غير الله يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف أما الآن فمن الناس من يعتقد أن هناك من يفعل الضر من دون الله ومن الناس من يستغيث بغير الله عند نزول الضر ومن الناس من يعتقد في الأقطاب أنهم هم الذين يصرفون الكون وأنهم الذين يصرفون ويتحكمون في الخلائق من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني بعض الناس كان يذكر لي أنه كان يعب مع رجل صوفي متعصب جدا فبيحكي له يعني بقوله ده البدو ده سر فاتع يا عمد أنا جربت قال له ازاي يعني قال له انا في مرة كنت ماشي في الشارع في بالعربية مسافر على الطريق السريع وفجأة العربية كلها وقفت فكل العربية يقبل فالقابليها فقلت يا بدوي بقيت الدينكسون بيتحرك لوحده بيفد العربيات ماذا تقول لهذا الرجل يعني اذا كان المشركون عند المصائب كانوا يلجؤون الى الله اما هذا فعند المصائب يلجأ الى غير الله ولا حول ولا قوة الا بالله وهذا ايضا من أكبر الأدلة على أنه يجب أن نذكر الناس ونعلم ونعلم الناس التوحيد في كل لحظة لأن التوحيد أصل الأصول لأن بعض الناس يلوموا على أصحاب المنهج السلف مهتمين بالعقيدة ليه والتوحيد ليه والناس الحمد لله موحدين والناس زي الفل وكويسين وموحدين ربنا سبحانه وتعالى ما تشوفوا بقى كلام تاني أولو للناس ما فيجه للتوحيد طبعا ما فيجه للتوحيد وإحنا ونشر التوحيد. لحد إذا علمت <تصفيق> لأن التوحيد هو أصل الأصول. نحن ما نتعلم الفقه، ولا نتعلم الحديث، ولا نتعلم أي فرع من فروع العلم إلا من أجل تصحيح العقيدة وتصحيح التوحيد. لأن التوحيد هو أصل الأصول، والدين كله توحيد لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق، فهو، فهذا هو السبب تقديم مصلف الاستغاثة لأن الاستغاثة بغير الله من الخطورة بمكان. طيب الدعاء العلماء يقولون ان الدعاء نوعان النوع الاول دعاء طلب ومساله يعني ايه يعني انت تطلب من الله عز وجل شيء شيئا تطلب من الله سبحانه وتعالى دفع ضر او جل بنفع ده اسمه دعاء, إيه؟ دعاء طلب ومساله النوع الثاني اسم دعاء عباده ويدخل معه ايضا دعاء الثناء يعني ايه يعني انت تدعو الله تعالى تقول مثلا يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام ظاهر الكلام انك لا تطلب شيئا انت فقط تخضع وتتذلل وتظهر محبتك وسنائك لله سبحانه وتعالى هذا دعاء دعاء عبادي او دعاء ثناء لكن ما رد كل نوع من هذين الأنواع من هذه من هذه الانواع الى الاخر يعني مثلا انت عندما تطلب شيئا من الله تقول اللهم ارزقني رزقا حسنا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذا دعاء ايه دعاء طلب دعاء مسألة طيب انت عندما تطلب من الله عز وجل هل تتذلل لله نعم هل تخضع لله هل دعاءك هذا دليل على حبك لله اذا هذا دعاء ايه عبادة ايضا يبقى كل دعاء عبادة كل دعاء طلب يتضمن دعائه عبادة طيب دعاء العبادة تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر هذه الثناءات على الله سبحانه وتعالى أنت ظاهر الكلام أنك لا تطلب شيئا لكن أنت عندما تقول هذا الكلام فأنت تضمر في نفسك أنك تريد شيئا أنك تقول هذا الكلام ترجو به رحمة الله ترجو به ثواب الله ترجو به محبة الله ترجو به مغفرة الله, به مغفرة الله سبحانه وتعالى فهذا يتضمن دعاء دعائه طلب يبقى دعاء كل كما قال شيخ الإسلام كل دعاء عبادة يستلزم دعاء طلب وكل دعاء مسألة متضمن للدعاء العبادة يبقى في الحقيقة هذين النوعين من أنواع العبادة كل واحد منهما يعود للإيهة للآخر يعني أنا عايزك كده تتصور معايا كلمة الدعاء الدعاء خارك كده منها سهمين السهم الأول طلب السهم الأول إيه؟ طلب السهم الثاني اللي هو إيه؟ تذلل وحب وخضوع الطلب اللي هو إيه؟ مسألة الحب والتذلل والخضوع اللي هو إيه؟ هو العبادة طيب وأنت عندما تطلب من الله فهذا دليل على عبادتك لله لأنك تتذلل وتحب وتقضع وتستسلم لله سبحانه وتعالى يبقى الطلب يعود إلى إيه؟ إلى العبادة وكل دعاء عبادة أي عباده أنت بتعملها في الدنيا بترجو بها إيه؟ بتعملها كده خلاص؟ ولا ليس لك نية فيها؟ لا ترجو بها ثواب الله ترجو الأجر من الله فهو يعود في حقيقته إلى إيه؟ إلى طلب من الله سبحانه وتعالى فتعود العبادة إلى إيه؟ إلى الطلب يبقى كل دعاء طلب كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة يتضمن دعاء العبادة بل توسع العلماء في دعاء العبادة وذهبوا إلى أكثر من ذلك وإلى إبعد من ذلك فقالوا أن كل عمل صالح يقوم بالإنسان هو في حقيقته دعاء عبادة ليه؟ أنت تصلي تذكي تذكر تقرأ القرآن أنت الآن تطلب العلم لماذا تطلب العلم؟ ماذا ترجو؟ عايز حاجة من ربنا؟ تب اللي مش عايز حاجة من ربنا أقول روح في حد يش عايز حاجة من ربنا؟ كلنا نحتاج إلى الله أنت الآن تطلب العلم ليرضى عنك الله تطلب العلم ليثيبك لي... الله على هذا العلم تطلب العلم حتى تتفقه في دينك فتتبوا درجات أعلى من الجنة إلى آخر, إلى آخر هذه النوايا التي تعود إلى طلب شيء من الله عز وجل فكل عمل صالح وعبادة لله وهو دعاء عبادة لله سبحانه وتعالى كما قال العلماء والدعاء عبادة طيب احنا قلنا لما نتكلم بقى عن الدعاء يشمل الاستغاثة لأن الدعاء عام من الاستغاثة الدعاء عبادة ما الدليل على أن الدعاء عبادة الأدلة كثيرة منها أن الله تعالى أمر بالدعاء في أكثر من آية من القرآن الكريم وكذلك النبي الكريم أمر بالدعاء قال الله عز وجل ادعوا ربكم تدرعا وخفيا ده أمر من الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة من لم يسأل الله يغضب عليه إلى آخر هذه الأدلة طيب احنا عندنا جميع قاعدة مهم جدا أن أي أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به هو عبادة أي حاجة ربنا يامرك بها عبادة وبالتالي إذا كانت عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى لقادة عمه أي أمر من الله هو إيه عبادة وأي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى ومن الأدلة كذلك على أن الدعاء عبادة أن الله سمى الدعاء في, العباء في القرآن عبادة قص سيدنا إبراهيم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما وما يعبدون ما قالش وما يدعون فلما اعتزلهم وما, وما يعبدون فسمى الله تعالى الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم والايات في ذلك كثيرة جدا طيب سؤال هل يجوز الاستغاثة بمخلوق العلماء يقولون أنه تجوز الاستغاثة بمخلوق بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون حياً حاضرة يعني ما ينفعش يكون ميت لأن الميت لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضر ما ينفعش يكون غائب تاني حاجة الشرط الثاني أن يكون بمقدوره أن يفعل أو أن يكون فيما يقدر عليه زي كده ما ضربنا لكم الثالثة أنك أنت واحد لص هجم عليك وليه ضابط معدي وخبالك فاستغذت بالضابط ليه ليكفى عنك شر اللص كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الاستغاثة الرجل استغاث بموسى موسى كان حاضر ولا غيب كان حاضر كان حي ولا ميت كان حي كان يستطيع ان يدفع شر الاسرائيلي ولا لا شر المصري ولا القبطي ولا لا كان يستطيع الشرط الثالث خلي مهمة قوي. أن, ي... ان يعتقد انه مجرد سبب ساقه الله اليك يعني حتى مع هذه الشروط هذا المخلوق الذي استغث به فيما يقدر عليه لابد ان تعتقد بقلبك انه مجرد إيه؟ سبب قد ساقه الله اليك هو مجرد سبب فقط يتعلق قلبك بهذا السبب الشارح اطال النفس جدا في ذكر أقوال العلماء في تحريم الاستغاثة بغير الله وفي تحريم دعاء غير الله حتى أنك لما تقرأ الكلام بتاع الشارح تتعجب يعني أنت لما واحد يتكلم عن أصل من اصول الدين يعني أمر مقرر في الأذهان وبعدين يقعد يقول لك قال فلان وقال فلان قال فلان قد تتعجب تقول يعني إحنا مش محتاجين اللي إحنا نسمع كل الكلام دوت يكفينا أن نعلم أن الدعاء عبادة وأن العبادة لا تصرف إلا لله لكن لما تعلم أن المصنف كان في بيئة شركية كان في بيئة انتشرت فيها مظاهر الشرك وأخرى ما تكون إلى بيئتنا انتشرت فيها الموالد وأعياد الجاهلية واتخاذ المساجد على القبور وادخال القبور في المساجد والطواف والتبرك بالمشاهد والقباب والاعتقاد في الأولياء وغير ذلك مما تعرفونه جيدا وتلمسونه في بلدتكم هذه فلما تعلم ان هذا العالم كان في هذه البيئه ودائما امثال هذه البيئات تبتلى بمن ينتسبون الى العلم فيحلون للناس الحرام ويحسنون للناس البدع يعني تجد رجل ينتسب الى العلم ووصل الى اعلى المناصب في العلم الرسمي او الظاهري وتجدوه مثلا أمام الناس يقبل الأعتاب فتنة أو يطوف حول القبور لا شك أن هذه فتنة عظيمة حتى أنا سمعت أحدهم يتكلم محاضرة كاملة المعنى من وراء المحاضرة أنه يثبت أن اتخاذ المساجد على القبور صنة مستحبة وأنه يستحب الصلاة في مساجد التي بها قبور فيقلبون الحقائق ويقلبون الموازين ويزينون للناس البدع والباطل فأراد المصنف أن يقول لأمثال هؤلاء أن الأئمة الكبار المعتد بعلمهم أصحاب الكتب والمصنفات المشهورة بين الناس أن هؤلاء اجتمعت كلمتهم على أن كل هذه المظاهر من الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل والذي يخرج به الإنسان من دينه وينسلخ به الإنسان من دينه ولا حول ولا قوة إلى بالله فأطال المصنف النفس في هذا المعنى ثم قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان والله المستعان وعليه التكلان قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يدرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هذه الآية أو هذه الآيات ابتدأت بخطاب والخطاب يحمل نهيا ولا تدع من دون الله طيب هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم طيب سؤال هل يتصور أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم شرك هل يتصور أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الشرك فلماذا خاطب الله تعالى نبيه بهذا الكلام الجواب على ذلك أولا أن هذا الخطاب هو للنبي خرج مخرج الخاص ولكنه للأمة كلها فهو خطاب خرج مخرج الخاص ولكن أريد به العام تب ليه حتى يؤكد القرآن على خطورة الدعاء لغير الله وعلى خطورة الشرك وعلى خطورة دعاء غير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غير الله يعني المعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتصور منه أبدا أن يقع منه شيء من الشرك ومع ذلك حذره الله من الشرك فهذا إن دل فإنما يدل على خطورة الشرك ولذلك حذر الله النبي منه مع أنه لا يقع منه أبدا لأن النبي معصوم ومع ذلك حذر الله النبي من الشرك طيب إذا كان الله يحذر النبي من الشرك فهذا التحذير للأمة من ورائه من باب إيه من باب أولى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لماذا لم يقل ولا تدع من دون الله احدا لماذا لماذا قال ما لا ينفعك وما يضرك يلفت القران عقول هؤلاء الذين يشركون بالله انه كان من المفترض ان تصرفوا هذا الدعاء للذي يملك التصريف في الكون للذي يملك دفع الضر على حقيقه والذي يملك جلب النفع على الحقيقة ما لا ينفعك ولا يضرك طيب لا ينفعك ما لا ينفعك ولا يضرك الذي ينفع والذي يجلب النفع والذي يدفع الضر هذا هو المتفرد بتصريف الأحوال المتفرد بتصريف أمور الخلق طيب تصريف الأمور والتدبير داخل تحت أي نوع من أنواع من أنواع التوحيد هاه الربوبية وهذه آية أيضا فيها استدلال بالربوبية على توحيد الألوهية يعني ربنا سبحانه وتعالى المستحق للربوبية اللي أنتم حتى مع شرككم ومع كفركم تعتقدون أنه المتصرف في الكون وأنه الذي يملك نفع الدر وجلب النفع هؤلاء المشركين في الجاهليه كانوا يؤمنون بذلك وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا والان سالتهم من خلقهم يقولون الله الى اخر الايات فهذا الرب سبحانه وتعالى الذي اثبتم له الربوبيه هو احق بالدعاء هو احق ان يصرف له الدعاء وحده لا شريك له انتوا فاكرين قوي سيدنا ابراهيم الا الذي خلقني فاياه يدين والایه الثانيه الا الذي فطرني وقلنا له الذي فطرني بيستدل بالربوبيه على على توحيد الالوهيه هذه ايضا تضاف لهذا المعنى الاستدلال بالربوبية على وجوب الألوهية لله سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين من الظالمين يعني من المشركين الذين ظلموا أنفسهم فعبدوا غير الله وصرفوا أنواع العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى كما في قول الله تعالى ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحمطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يبقى برضه هذه الآية بتدل على خطورة الشرك لأن الشرك لو بدر لو ابتدر أو بدر من أي إنسان مهما كانت مكانته حتى ولو كان من نبي من الأنبياء وهم عصومون فانه سيكون من الظالمين فما بالكم بمن هم ادنى منزله من الانبياء ان وقع منهم مثل ذلك فهذا فيه تغليظ التحذير من الشرك ومن مظاهر الشرك وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو تاكيد للمعنى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يدرك وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فهذا الذي يدفع الضر وهذا الذي يجلب النفع وأولى بالعبادة وأولى بالدعاء طيب أيضا الآية فيها بعض اللطائف لماذا لم يقل الله تعالى وإن يردك الله بضر الله يفتح عليكم لأن الشر لا ينسب إلى الله وخلي بالكم كما ذكرنا قبل ذلك أن من أصول أهل السنة والجماعة من أصول اعتقادهم أن الله وخالق الشر والخير والله خلقكم وما تعملون ولكن الشر لا ينسب إلى الله له لأن الله تعالى خلق الشر لكن لم يرد الشر من أجل الشر لم يرد الشر لذاته وإنما قد يكون الأمور ظاهرها شر وتؤول إلى خير كما ذكرنا المرة السابقة ان ممكن إنسان مثلا يبتلى ظاهر البلاء إنه, إيه؟ إنه شر لكن يكون هذا البلاء سببا في التزامه وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى فيعود عليه بالخير فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فنسب الشر إلى الفعل إلى المس المس هنا يمسسك فعل فنسب الضر إلى المس وإن يمسسك الله بضر أما عند الخير فقال نسبه صراحة إلى الله فقال وإن يردك بخير عشان المعنى يتضح نفس المعنى في سورة الجن وإن لا ندري وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ها أم أراد بهم ربهم رشدا لم يقل وإن لا ندري اراد الله بهم شرا ام اراد بهم رشدا لا لم ينسبوا الشر الى الله وان لندري اشر اريد بمن في الارض ومع ذكر الخير نسبه صراحه الى الله ام اراد بهم ربهم رشدا نفس المعنى في قصه الخضر مع سيدنا موسى لما اتكلم عن الشر اللي ظاهره شر قال ايه في قتل الغلام فاراد فاردت فاردنا ان يبدلهما فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرر رحمه لا الايه بتاعه قتل الغلام فاردنا ان يبدلهما ربهما فاردنا يعني إيه يعني هو اللي فعل هو اللي فعل هذا الفعل اللي هو القتل يرجو به الخير لمين للناس لكن لما جاء عند رفع البنيان على رفع الجدار على الكنز بتاع اليتيمين فقال ايه فاراد ربك يبقى عند القتل قال فارادنا لكن عند الخير قال ايه فاراد ربك نسب الخير صراحه الى الله سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم طبعا هو الغفور الرحيم مناسبة طبعا هذه الخاتمة فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ذو الرحمة الوسعة لكن ايضا في لمحه جميلة في الآية إن الآية تتحدث عن الشرك وعن النهي عن الشرك ثم تختم بهذه الكلمات كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يفتح باب التوبة حتى أمام هؤلاء المشركين فلعل الله سبحانه وتعالى أراده أن يفتح باب التوبة حتى أمام هؤلاء المشركين نفس المعنى تجدوه في سورة المائدة في قول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن اليهود والنصارى واعتقاد النصارى في المسيح ابن مريم وعبادتهم للمسيح من دون الله يختم الله تعالى الآيات بقول الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور الرحيم يعني مع كل هذه الجرائم التي ارتكبوها ومع كل هذه الاعتقادات الفاسدة التي اعتقدوها من دون الله ومع ذلك يفتح الله تعالى لهم باب التوبة وتوبة المشرك تكون بإيه؟ بالتوحيد توبة المشرك تكون بالتوحيد وأن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى لا شريك له فيه هذا المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الآية الثانية قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى فابتغوا عند فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون هذه الآية من الآية المهمة في هذا المعنى وتحمل كذلك كثيرا من اللطائف الجميلة فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا هنا بمعنى إيه اطلبوا معناها طلب فابتغوا عند الله الرزق طلب يبقى هنا معنى, معنى دعاء الطلب انك انت تطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى يبقى هنا وجه مناسبه الايه ايه ان هنا في دعاء الايه دعاء الطلب دعاء الطلب فابتغوا عند الله الرزق نعم بداية الايات ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له طيب فابتغوا عند الله الرزق اصل الاية او اصل الكلام ايه فابتغوا الرزق عند الله صح ولا لا فقدم الظرف على الاسم ليه تقديم الظرف على الاسم يفيد الحصر والاختصار اي لا تأكيد على انه لا يملك الرزق إلا الله سبحانه وتعالى الله خير لا يملك الرزق الا الله سبحانه وتعالى فلا يطلب احد الرزق الا من عند الله سبحانه وتعالى واعبد طيب واعبدوه. يعني ايه يعني اخلصوا الدعاء له واخلصوا العباده له واخلصوا الطلب لله سبحانه وتعالى خليكم معايا يا جماعه لا تنشغلوا بالكهرباء ومن يفتح الكهرباء صلى <تصفيق> على الاسم عند الله الرزق هو أصل الكلام فابتغوا عند الله فقدم الظرف اللي هو عند الله على الاسم اللي هو هذا التقديم في اللغه يفيد الحصر والاختصاص يعني لا يملك الرزق الا الله يعني لما تقول فابتغوا عند الله الرزق أبلغ في معنى أنه لا يوجد رزق إلا عند الله لا يملك أحد أن يرزقك إلا الله أسباب الرزق محصورة عند الله سبحانه وتعالى واعبدوه واعبدوه هنا حض على إخلاص العبادة والطلب والمسألة لله سبحانه وتعالى لا شريك له فيه وهناك علاقة وثيقة بين العبادة وبين الرزق ما هذه العلاقة؟ أول حاجة أن بعض الناس يظن أن العبادة قد تكون سبب في نقص الرزق أو زوال الرزق. يعني إيه؟ بعض الناس قد يظن أنه عندما يلتزم بالحلال والحرام وأحكام البيوع. حتى أنك أنت أحيانا بتقول لبعض الناس يعني هذه البيعة خاطئة وهذه البيعة عينة تدخل في الريبة وهذه خطأ ولا يجوز أن تتعامل مع البنوك إلى غير ذلك قد يعتقد بعض الناس أن التزامه بالحلال والحرام هيقلل الرزق حتى تسمع بعض الناس يقول لك أنا لو عملت كده هبيعه لاشتري عملت كده أقفل أحسن بأوعد ما كل الناس بتعمل كده فيعتقد أنه العبادة ممكن تؤثر على الرزق سلبا نهيك بها عن إخراج الزكوات والصدقات وغير ذلك مما يظنه أنه نقص في الرزق وخلي بالك لأن هذا الظن هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى سوء ظن بالله ليه؟ لأنه اعتقد أن هذا الأمر الذي جاءه عن طريق الحرام أنه لو طارق الحرام فإن الله لن يعوضه خيرا منه فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بل حسن الظن بالله أن يلتزم الإنسان بالحلال والحرام وأن يفعل الواجب عليه وأن يخرج الواجب عليه ثم بعد ذلك يعلم يقينا أنه لو ترك شيئا لله سيعوضه الله خيرا مما ترك إن عاجلا أو أجلا هذا هو حسن الظن بالله وأحيانا بعض الناس يعلم يعلم هذا الأمر لكن تغلب شهوته صبره وتغلب شهوته عقله ولا حول ولا قوه الا بالله فلا يصبر امام الحرام يبقى العلاقه بين العباده والرزق ان بعض الناس احيانا بيظن ان العباده سبب في تقليل الرزق بل العلاقه بين العباده والرزق ان العباده من اهم واعظم الاسباب في سعه الرزق قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإيه؟ ويرزقه من حيث لا يكتسب فبين القرآن بيانا قاطعا أن تقوى الله وأن عبادة الله تعالى من أهم وأعظم أسبابه سعه الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى وأسد فقرك وأسد فقرك أزدك الله خير لو قلنا هنا واعبدوه حس على اخلاص العبادة لله وبيان لعلاقة العبادة بالايه بالرزق واشكروا له اشكروا له بعض الناس ممكن يسأل ويقول لماذا لم يقل واشكروه واعبدوه واشكروه هو الاول لو انت قلت اشكروه تصح ولا غلط صح تخفت ولا ايه صح واعبدوه واشكروه وقبلك قمال ايه واشكره له خلي بقى هنا في زيادة معنى زيادة معنى وده من اعجاز القرآن ان كل حرف في القرآن يراد به معنى مفيش حاجة في القرآن مفيش حاجة اسمها حرف زائد في القرآن كل حرف في القرآن يراد به معنى زائد معنى معنى يعني يثبت معنى آخر طيب واشكره له العلماء يقولون دخول اللام على فعل اشكره يفيد الحظ على إخلاص الشكر لله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني اشكروا نعمة الله لله فقط ليس من أجل النعمة لأن بعض الناس أحيانا بيشكروا الله تعالى على النعمة من أجل بقاء النعمة وحتى تدوم النعمة وهذا المعنى غير مزموم خلي بالك يعني مش خطأ لكن درجة أدنى درجة أقل لكن الدرجة الأعلى إنك أنت تشكر الله تعالى على النعمة لله ليس من أجل النعمة هو المستحق للشكر سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى يبقى أنت تشكر ربنا على النعمة له سبحانه وتعالى بغض النظر للنعمة النعمة, النعمة برى الموضوع دي أول درجة أعلى درجة درجة اللي بعديها أن تشكر الله تعالى على النعمة لبقاء النعمة كما قال الله تعالى ولئن شكرتم لازيدنكم هذا ومعنى واشكروا له هو حض على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الشكر وإليه إليه ترجعون طبعا فإذ هذا الختام إليه ترجعون تذكير باليوم الآخر وتذكير بأن سنرجع إلى يوم نحاسب فيه على كل أعمالنا ويحاسب فيه هؤلاء المشركين على ما أجرموا في حق الله سبحانه وتعالى كذلك في معنى لطيف إليه ترجعون إن فعلتم هذا إن ابتغيتم عند الله الرزق وأخلصتم العبادة لله وأخلصتم الشكر لله سبحانه وتعالى سيكون جزاؤكم يوم يوم القيامة الجنة والجنة هي أعلى رزق أعلى رزق أن يرزقك الله تعالى الجنة لذلك يا جماعة وهذا من تقصيرنا في حق أنفسنا أحيانا إنسان لما يتكلم عن الرزق أو يسأل الله تعالى الرزق يكون كل تركيزه فين في الرزق الدنيوي في الرزق الدنيوي وينسى ان اعلى رزق ان يرزقك الله تعالى هداية قلبك والله يا جماعة رزق لا يسويه رزق ان يهدي الله قلبك ان يصلح الله حالك ان تستقيم على طاعة الله ان يرزقك الله الثبات على الحق هذا رزق لا يدانيه رزق ثم بعد ذلك الرزق يوم القيامة أعلى رزق أخرى اللي هو اللوائه أن يدخلك الله الجنة فاللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين فهو أيضا إشارة إلى أن أعلى أنواع الرزق هو دخول الجنة الآية الثالثة يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ومن أضل ومن أضل هنا أسلوب استفهام وهذا الاستفهام الغرض منه النفي طيب ليه الآيات ما نفتش على طول المعنى ليه ما كانش الآية ولا أحد أضل أو ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله ليه العلماء يقولون لأن الاستفهام إذا أريد به النفي بيضاف إليه معنى التحدي معنى لإيه؟ التحدي يعني الآية فيها نفي وتحدي أنه لن تجد أضل ولا أخسر ولا أضيع ممن يصرف الدعاء لغير الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله برضو لم يقل أحدا من دون الله أحدا نفس المعنى اللي فات نفس معنى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يدرك هنا قال من يدعو ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني انظروا إلى سفاهه العقول يدعون من دون الله من لا يستجيب لهم لو, لو أعد لو ظل إلى يوم القيامة يدعوه ويرجوه ويأمله ويطلب منه فلن يستجيب له كده بس وهم عن دعائهم غافلون ده هو أصلا من سمعك ولا شعر بيك كما قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم, ثم كيدوني فلا تنذرون إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فهنا إثبات أن هؤلاء هم أصلاً غافلون عن دعاء من يدعو لما لا يستجيبون له يوم القيامة وكمان غافلون عن دعائهم وكمان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يا للخسارة يا للضلال يا للخسران يعني هم لن يستجيبوا لكم وهم غافلون عن دعائكم وكمان يوم القيامة سينصيبونكم العداء أمام الله عز وجل حتى لا يعذبون بدعائكم, بدعائكم لهم ولا يعذبون بعبادتكم إياهم لأن كل من عبد من دون الله سيعذب يوم القيامة إلا المسيح وامه كما أخبر النبي ولو رضي لعذبه فكل ما, عذب كل ما عبد من دون الله سيسجر به النار يوم القيامة فهؤلاء يتبرؤون يسارعون يوم القيامة فيتبرؤون فيتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله صاروا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني يكفرون بعبادة معبوديهم يوم القيامة كما في الآية في سورة فاطر ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والآية في سورة القصص قل ادعو ويوم يناديهم اين شركاء أين شركائي ها الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا هؤلاء الذين اضلونا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا اينا يعبدون يعني يوم القيامه يتبرؤون تماما من هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تبرانا اليك ما كانوا إيانا يعبدون وهناك آيات كثيرة جدا في هذا المعنى وأيضا وأيضا من المعنى في هذه الآية ويوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين المعنى الظاهر إن المعبودون المعبودون يكفرون بعبادة العابدين لكن أيضا هذا من بلاغة القرآن يحمل معنى آخر أن الان العابدين يكفرون يوم القيامه بمين بالمعبودين نفس الكلام اللي هو في الايه في سوره ابراهيم في سوره البقره عندما يقول المجرمون عندما تبرأ منهم أسيادهم اتبعهم قالوا ايه لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا فيوم القيامة يكفر المعب يكفروا المعبدون بعبديهم ويكفروا العابدون بيه بمعبديهم وهذا أيضا من الضلال والخسران والضياع المبين. شغل. تفضل يا أخي. كل ما كل ما عولى منقول سعادة وقمة إلا المسيح أمة. نعم. الرضي. ده ده حديث. <تصفيق> وهو ورد في تفسير في تفسير سورة التكوير والانفطار إذا الشمس كويرت وإذا نجو إلى آخر الآيات فذكر ابن كثير هذا الأثر لكن أنا لا أذكر هل هو أثر ولا حديث الآية هو هنا الشرط القيد هنا الرضا و... كان نعم يا أخي الضابط هنا الرضا فذلك هو الـ الـ الـ الأثر بيقول إيه ولو رضي لعذبه ودوسوا ولو رضي لعذبه لكن هو هنا الـ الـ القيد هنا إيه إنهم لا يرضون لذلك هنا وإلا في الملائكة الملائكة تعبد من دون الله وخبلك وفي الآيات الملائكة لما أيضا سيتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء الذين دعوهم وعبدوهم من دون الله فهنا القيد هنا والشرط إيه أن الرضا فكل من عبد من دون الله ورضي بذلك سيعذب الآية الرابعة قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون هذه الآية أيضا تدل على أنه لا يجب ألا يصرف الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى لأنه الذي يجيب المضطر إذا إيه إذا دعا وطبعا للآيات أول آيات خالص إيه الله خير أما يشركون ثم أخذ يدلل على وحدانية الله عز وجل ومنها أما يجيب المضطر إذا دعا أم العلماء يقولون أنها تسمى أم المنقطعة لماذا تسمى منقطعة لأنه لم يذكر المعادل لم يذكر في الايه المعادل يعني ما فيش مقارنه بين حاجتين المعادل, المعادل يعني ما فيش مقارنة بين طرفين فتسمى ام المنقطعه وام المنقطعه تكون بمعنى بل فيكون الايات هو سؤال الا خير اما يشركون وخ يجيب المطر يعني بل من يجيب المطر خير بل من يجيب المطر هو اولى بصرف العباده بل من يجيب المضطر هو أولى بالتوحيد وأولى بالعبادة وحده لا شريك له فيكون أم هنا بمعنى إيه بمعنى بل أم من يجيب المضطر طيب لماذا خاصة الآيات المضطر خلي بالك طيب ربنا سبحانه على بيجيب أي إنسان لأن الاضطرار هو علامة صدق صدق اللجأ صدق اللجأ يعني إنسان لما يكون مضطر الإنسان عندما يكون مضطر يصدق مع نفسه فلا يلجأ في هذه الحالة إلا إلى الله سبحانه وتعالى تخيل مثلا واحد في سفينة كده وانكسرت السفينة وعلى أجل ما تعلق في خشبة خبالك في الموقف ده هيقول يا مين هقول يا رب ليه لأنه عارف أنه لو نادى أي حد غير ربنا مش ه... مش هيسمعه هو عارف ومتأكد من كده لذلك المضطر, المضطر يبقى عنده صدق في اللجؤ الى الله ولذلك يجيب الله تعالى المضطر ولو كان كافرا من رحمه الله سبحانه وتعالى كما كان يجيب اهل الجاهليه اذا كانوا في سفر او في ركوب للبحر فهاجد عليهم الامواج فدعوا الله عز وجل مخلصين له الدين لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق كل مرة يعملوا كده وربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمته أنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما الفرق بين السوء والضر؟ هل هناك فرق؟ الضر هو كل ما يتضرر به الإنسان الضر هو كل ما يتضرر به الإنسان أما السوء فهو كل ما يسيء الإنسان وإن لم يضره يعني إيه؟ يعني إنسان عفان الله وإياكم نزل به بلاء هذا البلاء ضر صح ولا أه هذا البلاء ضر وقد أساءه أيضا أساءه يعني زعل وحزن ونفسيته تعبت ده معنى الإساء السوء يعني أساءه لكنه ضر طيب واحد مثلا فكر في بعض الأول مثلا فأهمه شيء ما أهمه شيء ما عنده مثلا ضائقة معينة او داخل مثلا في مشروع معين كده و... ودماغه بدأ يفكر في حاجات ولا شيء حاجة كده متأفلة او واحد مثلا بيزاكل الامتحان لقى المادة صعبة وعمل فساءه ذلك هذا سوء وليس ضرر لانه لم يتضرر لم يتضرر فليس كل سوء ضرر ولكن كل ضر ايه سوء دي قعدة كل ضر سوء وليس كل سوء ايه ضر لان الانسان قد يسوءه شيء ولا يضره الإنسان قد يسوءه شيء ولا ايه ولا يضره ده الفرق بين بين الضر والسوء فالله نعم الفرق يا جماعة ملخص الضر هو ما يصيب الإنسان ويتضرر به أما السوء ما يسيء الإنسان ولا يضره يعني حاجة ساءتك زعلتك أحزنتك لكنها لم تصبك بضر ده الفرق بين الايه لذلك كل ضر سوء لان اي حاجة هتضرك اي حاجة هتتضرر بيها هتسوءك يعني هتزعلك وتحزنك لكن ليس كل سوء ضر مفهوم يا جماعه ولا معنوي مع... نعم المعنويه والضرر المادي شيء ماده مادل مثلا ولا الضرر المادي والله يعني ممكن يعني بس بس المساله محتاجه ان احنا نجيب عليه أمثلة عشان نحقق مناطق الكلام لكن ممكن برضو في بعض معاني السوق ان السوق يكون بس مش ما ممكن واحد يصاب بحاجة تزعله قد تكون مادية لكن لم يتضرر به لكن لعل من, من أسباب لعل من برضو الفروق ان السوق كثيرا ما يكون في الأمور المعنوية بعكس الدور قد يكون أمور معنوية وأمور مادية <تصفيق> الشيء الموفق يا، وإن كان ه ه هداهم ليفرخ والبلاء ورحطوا تفهمين الكلام ده؟, ده؟ الحقيقة عن الصحابة وزين أنت قلتي حديث شيخ حديث ذا بعن النبي موقف على حديث الصحابة وإن كان هداهم ل هداهم ليفرخ والبلاء لا الكلام ده محتاج محتاج أولاً تحقيق ومحتاج كذلك إنه يوضع له ضوابط وشروط ليه؟ لأن جماعة مسألة الفرح بالبلاء الأصل أن المسلم لا يفرح بالبلاء والنبي قال إيه لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فإيه فاثبتوا فالأصل أن المؤمن لا يفرح بالبلاء ليه لأن ربنا اللي قال كده ولقد أرسلنا من قائل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه لعلهم يتضرعوا حتى أن بعض العلماء, بعض العلماء السلف قرأوا بعض اثار التابعين إذن كان لما تنزل به بلاء يضحك وإلى غير ذلك قالوا أن هذا مخالف هذا مخالف لأصل الشرع ليه لأن الأصل لأن الإنسان إذا نزل به بلاء أن يستكين لأن الله عز وجل أراد منك بهذا البلاء أن تستكين وأن تخشع وأن تتذلل وأن تخضع وأن تتضرع طيب تضحك خبالك هذا مخالف لكن إنسان باب مثل هذا الكلام أن البعض يفرح بالبلاء أكثر من النعمة يكون من باب إيه يكون من باب ولا يقصد الفرح بقدر ما يقصد قوة الصبر، وأنه بعد ما يصبر هو مش فرح بالبلاء بقدر ما فرح بصبره على البلاء لأنه أجره أجره على إيه على هذا الصبر، وثيبه على هذا الصبر، فهو لم يفرح بأصل البلاء وإنما فرحة إن ربنا سبحانه وتعالى إيه صبره فأثيبه على هذا البلاء والله أعلى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إن الله عز وجل بي بي بي بيذكرنا بنعمه. التي يستحق بها أن يعبد بعض النعم بعض نعم الله علينا التي يستحق بها وبغيرها أن يعبد يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض يجعلكم خلفاء الأرض تحتمل المعنيين معنى العام اللي هو يجعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا وأذكر ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة هو الذي جعلكم خلفاء الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا تتورثون الأرض ومن عليها إلى أن يشاء الله تعالى والمعنى الآخر يجعلكم خلفاء الأرض ومعنى التمكين لعباد الله المؤمنين الموحدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فتحمل أيضا معنى من ينصركم ومن يمكن لكم في الأرض ومن يجعلكم تستعلون في الأرض بعد أن كنتم أذلاء إلى غير ذلك من المعاني أإله مع الله؟ والأهله مع الله يفعل هذا والأهله مع الله يجيب المضطر والأهله مع الله يكشف السوء والأهله مع الله يجعلكم خلفاء الأرض قليلا ما تذكرون وفي هذه الخاتمة لفتة إلى أهمية الذكرى وأهمية أن يتذكر الإنسان دائما وأن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأن يتفكر في نعم الله تعالى عليه لأن هذا التفكر يقوده إلى حسن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لذلك القرآن حثنا على التفكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في الله تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في إيه في الله يعني في ذات الله فالمؤمن يتفكر في مخلوقات الله وفي صنع الله لأن هذا مما يثبت الإيمان في قلبه ويرسخ العقيدة الصحيحة في قلبه فلو تذكر الإنسان كل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا ما جرأ أحد على أن على أن يشرك بالله طرفة عين، فيدل على أهمية الذكر، وكما قال الله تعالى: فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين جعلنا الله أياكم منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. طبعا في بعض الروايات أن هذا المنافق هو رأس النفاق عبد الله ابن إيه ابن أبي سلول. فقال بعضهم قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله طبعا الحديث اسناده ضعيف لأن فيه ابن, ابن لهيعه ولا شك أن المعنى صحيح لا شك أن المعنى صحيح ونحن طبعا نريد أن نفرأ بين صحة الإسناد وصحة المعنى شك أن المعنى صحيح وهناك الكثير من الآيات والأحاديث التي تشهد لهذا المعنى بل المعنى أصلا أصلا من أصول التوحيد أنه لا يستغاثوا إلا بالله سبحانه وتعالى وبعض العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنه لا يستغاثوا به بعض العلماء قال إنه لا يشتغس به هل فعلا النبي كان ليس قادرا على دفع أذى هذا المنافق ولا أراد النبي أن يعلم الأمة حسن التوحيد وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة حسن التوكل على الله واللج إلى الله سبحانه وتعالى ف. قال لهم هذا الكلام مع أنه كان قادرا على دفع أذى هذا المنافق وقال بعض العلماء أن النبي كان غير قادر على دفع أذى هذا المنافق لأنه وإن كان منافقا إلا أنه أظهر الإسلام والله تعالى أمره أن يجري على المنافقين أحكام الإسلام الظاهرة لذلك لا, يعني لا يستطيع النبي أن يقيم عليه الحد لأنه ظاهر أنه مسلم لكنه أبطن الكفر والله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يعاملهم معاملة المسلمين في الـ في الظاهر كما هو معلوم. قال المصنف قال الشارح رحمه الله كان صلى الله عليه طبعا المتبادر ال المتبرد إلى الزه أو, أو, أو, أو أول ما يفهم من الحديث أن النبي كان قادرا على دفع أذى هذا المنافق لشك بأن بأن يعززه اه وهو اه يعني هو هو النبي وهو كذلك امام المجتمع في ذلك الوقت هو حاكم المجتمع فيستطيع ان يعذره ولكن النبي اراد ان يعلم الصحابه والامه من ورائهم حسن التوكل على الله والا يلجأوا في مثل هذه المواقف حتى لو كانت بسيطه فما هو اكبر الا لله سبحانه وتعالى قال الشارح كره نعم تعذير انه يعني أن يعني يحبسه مثلا أو لا قامة الحد حاجة والتعزير حاجة تانية التعذير فيما ليس فيه حد أقل من الحد نعم كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل أن يستعمل هذا اللفظ في حقه في حق من في حق النبي يعني يعني مع إن مع إن إن اللفظ ده صحيح أو المعنى صحيح إنه أنت ممكن تستغيث بإنسان بمخلوق في حاضر حي فيما يقدر عليه ما عدم تعلق قلبك به ومع ذلك كره النبي أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وخلي بالكوا جماعة المظلوطة مهم جدا مهم جدا يعني ليس المفترض أنك أنت كرجل موحد رجل حريص على كمال الإسلام وكمال التوحيد أنك أنت لا تستخدم مثل هذه الألفاظ الكبيرة إلا مع الله سبحانه وتعالى حتى وإن كانت صحيحة يعني مثلا أنت مثلا وقع بك شر فتريد أن تستغيث بمخلوق يقدر على ذلك هذا جائز لكن لا تقول له أغثني مثلا لا تقل يعني هذا ليس على سبيل الحرمة خلي بالك ت على سبيل الأفضل الأفضل أن مثل هذه الكلمات من الأولى ألا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى لكن إن قلتها في هذا الموطن جاز جائز عشان بحاجة شوفنا الكلام غلط لكن أنت دائما عود لسانك انك أنت لا تستخدم مثل هذه الالفاظ الكبيره الا مع الله سبحانه وتعالى لا تقل اغثني اجرني مدد. إلى غير ذلك مدد. لا ده دي دي مصيبه تانية دي مدد دي المدد لا يكون الا من الله عز وجل لكن المقصود يا جماعه المقصود يا اخو المقصود انك انت حاول تعود لسانك انك أنت لا تستخدم مثل هذه الالفاظ الكبيره إلا في ايه الا في حقها فكره النبي ان يستعمل هذا اللفظ في حقه إيه إيه زي يا جماعة فيه, فيه حاجات يعني مثلا هل يجوز انك انت تقول ابو بكر صلى الله عليه وسلم المعنى صحيح هو ربنا مش بيصلى على ابو بكر ان الله وملائكته ايه يصلون على الصف الاول هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله يصلي على عباده المؤمنين الله يصلي على ابي بكر صح ولا لا لكن لما صار هذا الشعار أو هذا اللفظ شعاراً يختص به النبي كره أن يشاركه فيه غيره فتقولش أبو بكر صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه طب ينفع تقول تقول محمد عز وجل لا ينفع المعنى صحيح ليه لأن النبي عزيز جليل صح لا أعزه الله وأجل. صح وأجل لكن لما صارت هذه الكلمة شعار لله كره أن نشاركه في غيره فيتقل محمد عز وجل وإنما يقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا أردت أن أدري بالك مثال بإيه إن مش كل حاجة صح تتقال مش كل حاجة صح تتقال أحيانا الإنسان يكون في أمور قد يكون معناها صحيح لكن لا تقولوها حتى لا إيه حتى لا تقع في أخطاء أو حتى لا تفتح باب وذريعة لأخطاء بعد ذلك ممن قل علمه كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته ليه بقى؟ واحد حماية لجناب التوحيد اثنين سدا لذرائع الشرك ثلاثة أدبا وتواضعا مع ربه أربعة وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال اسمع بقى لهذا الكلام الجميل الذي قاله الشارح فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله كما جرى على السنه كثير من الشعراء كالبصير والبرعي عارفين برعي؟ ولا أنا. اللي جاء برعي هنا قال البصير في البرده هذه الكلمة الخبيثة وأسف يعني هذا كلام ينتشر بين الناس ويظن أنه بذلك يمدح يا أكرم الخلق مالي من ألوز به سواك عند حدوث الحادث العامي لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا ترك لله إذن إذا كان يلجأ إلى النبي عند حدوث الحادث ال العامي وللأسف يعني هذه البردة كلها ضلالات وخرافات وشركيات ولا حول ولا قوة إلا بالله من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله مين بيقول كذا النبي ربنا أمر النبي أن يقول هذا للأمة وللناس إن هو وهو رسول الله لا يملك لنفسه فضلا أن يملك عنا نفعا ولا ضرا وفي مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا فإن لله وإن إليه راجعون فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد فالله المستعان يا أخي تحس إن الراجل قلبه محروق على التوحيد وهذا من صدق العلماء مع ربهم سبحانه وتعالى يعني بعض الناس لأسف لما يشوفوا المنكرات تحس إنه هو يعني إيه منفض عارفين من منفض وكأنه هذا لك عمنا مالي لكن سبحانه الله الرجل تحسي اللي هو يكاد يموت كمدا على التوحيد وهذا شك من صدق العالم مع علمه ومن صدق العالم مع ربه سبحانه وتعالى وبمثل هذا رفع هؤلاء العلماء نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى واللي ما ينفعش ما اخواننا بقولوا ان الكاميرا شغالة هي موجودة هي موجودة انا بس يعني بزود بعض الفوائد عليها يعني او, أو بفصر اه أو انت بتقدر اسئلة طيب الله المستعان، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى ان عطف الدعاء على الاستعانة من عطف العام على الخاص ان عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص احنا قلنا ليه قلنا إن الدعاء عام من الايه؟ من الاستغاثة طبعا قلنا ده يعني يفيد معاني كثيرة منها خطورة الايه؟ الاستغاثة الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يدرك طبعا من من بعض فوائد الآيات أن النبي خوطب بهذا المعنى مع أنه لا يتصور منه يقوع الشرك فغيره من باب ايه من باب اولى الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر ليه؟ لأن من دعا غير الله فقد عبده، فهذا هو الشرك الأكبر لأن الدعاء هو العبادة. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره لصار من الظالمين، وهذا يدل على خطورة صرف الدعاء وصرف العبادة لغير الله وأن هذا ليس فيه مجامله لأحد. فاكرين الأثر بتاع دخل رجل النار في زباب فهذه الأمور ليس فيها مجملة لأحد الخامسة تفسير الآية التي بعدها اللي هي وإن يمسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وتأكيد على أنه لا يدفع الدر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة ولصرف الدعاء السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا له لأنك عندما تدعو غير الله فهو لا يملك لك شيئا فإن دعاءك قد راح إيه؟ أدراج الرياح فلم تستفد من هذا الدعاء مع وقوع الشرك منك السابعة تفسير الآية الثالثة لقول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وفيها أمر وفيها أمر بعدم صرف الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى فابتغوا يعني فاطلبوا الرزق من الله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله وعشان كده حصل إيه حصل تقديم تأخير ليفيد الحصر والاختصاص كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله وإيه علاقة من الكلام بقى أن الجنة هي أعلى رزق يرزقه الله للمؤمن التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي قول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله مل لا يستجيب له إلى يوم القيامة العاشرة أنه لا أضل ممن دع غير الله لأنه أشرك بالله وكذلك من دعاه هو غافل عن دعائه لا يسمع ولا يستجيب الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه يعني المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه ولو درى ما استطاع أن يقدم له شيئا ولو سمعوا ما استجابوا لكم الثانية عشرة أن تلك الدعوة الدعاء يعني أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعد وسبب لعداوته له بغض المدعو للداعي اللي هو يوم القيامة يكفرون بشرككم لأنه يتبرأ منه يوم القيامة الثالثة عشرة تسميت تلك الدعوة عبادة للمدعو فالدعاء عبادة يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الذين يدعون غير الله أنهم يعبدونهم وكانوا بعبادتهم ما قالش وكانوا بدعائهم وكانوا بعبادتهم كافرين الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس ليه هو أضل الناس لأنه دعى من لا يستجيب له ودعى من هو غافل عن دعائه ودعى من سيعاديه ويكفر بعبادته يوم القيامة فبالله هل هناك أضل أو أسفه أو أتفه من هذا الرجل السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة أما نجيب المضطر إذا دعا. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وأعجب من هذا أن تجد أناس في هذا الزمان يستغيثون ويلجؤون إلى غير الله عند عند الضر، ففاقوا شرك المشركين الأوائل في شركهم وفي جرمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد والتأدب مع الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله تعالى هنرجي بقى الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله وإحنا معانا أسئلة البابل الـ 12 والـ 13 ومعهم الـ 14 إن شاء الله